111. فتدلى فكان قاب قوسي أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى 115. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند تجرة المنتهى عند جنة المأوى إذ ما يغشى مَا ما يغشى ماذا غلبطا وما قرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى 119. ألكم الذكر وله الأنتى تلك إذا كسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 111. ليتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 112. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى